في <تصفيق> الدرنا <تصفيق> لیکنه داد به يا عليكم. هاي مايل على خمّن، على خمّن، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وَقُومْ عَلَى أقول لك محبة شمسها لا لا ما هو محبة شمسها ما هو محبة شمسها ما هو محبة شمسها ما ما هو محبة شمسها ما هو محبة شمسها ما هو محبة شمسها ما هو محبة شمسها ما هو محبة ما يراها هذا قوم متجيهات خد لي كب كراخ انا عشان على النبي لا عرسه انه فخذ na no, i no, no, no. انا قلت اوضى من كده انت حاجة. ايه ايه ايه ايه ايه وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالتَّابِعونَ مُدْرِيَةٌ بِمَا لِأَلْحَقُونَ مُدْرِيَةٌ بِالْعَذَابِ اللَّهُمَّ إِنَّنَا لك... ل... <صغير> آه. إذا خلت لا. هيا وبيملت. أنت ومسيرنا وما شاء فيها وما تسي. ¿Qué, ¿Qué no <laughs> Thank <laughs> you. <تصفيق> وقوة بعضهم على بعضين تجالون <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لا لا كم تراسي عشان كده تر. عشان قا <تصفيق> وكاين وكاين والله. كم كرسي <تصفيق> <تكلم> عشان ما تعب شيء ودينا الجوب الله الله يبقى ولا كده ما كان لاي عشان ما يتعبش يا راجل يا Amen. <laughs>